وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله وبعد أن تحدثنا في الجمعه الماضيه عن اعياد الكفره وانواعها وما فيها من الباطل والمخالفات والشرك بالله العظيم يحسن ان نقرر ما يلي ايها الاخوه في الله ان الاعياد كلها جزء من الدين ونحن المسلمين منهيون صراحه في الكتاب والسنه عن التشبه بالكفار في العادات المباحه فكيف بالتشبه بهم في طقوس عباداتهم واعتقاداتهم الوثنيه ان من اصول ديننا العظيم الولاء للاسلام واهله والبراءه من الكفر واهله ومن ذلك تميز المسلم عن اهل الكفر واعتزازه بدينه وفخره باسلامه مهما كانت احوال الكفار قوه وتقدما وحضاره ومهما كانت احوال المسلمين ضعفا وتخلفا وتفرقا لا يجوز يا عباد الله باي حال من الاحوال ان تتخذ قوه الكفار وضعف المسلمين ذريعة لتقليبهم والتشبه بهم كما يدعو إلى ذلك المنافقون وبعض المنهزمين والجهال إن المسلم يعتز بدينه لأن الله قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولاهميه تميز المسلم عن الكافر امر الله المسلم ان يدعو في كل يوم على الاقل 7 عشر مره ان يجنبه طريق الكافرين لا سيما اليهود والنصارى فقال تعالى في سوره الفاتحه اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجاءت نصوص كثيرة جدا تنهى عن التشبه بهم وتبين انهم في ضلال مبين قال الله تعالى ولا ان اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير يتخلى الله عن ولايتنا وعن نصرتنا اذا اتبعناهم وهذا هو الحاصل اليوم وفي ايه اخرى ولا ان اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا من الظالمين وفي ايه اخرى ما لك من الله من ولي ولا وار وقال تعالى ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لقد رها الله عن مواده الكفار وموالاتهم وجعل الذي يفعل ذلك منهم عياذا بالله العظيم فقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تستهقل اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء وبعض قوم يتولهم منكم فانه منهم هذا صريح كلام الله جل وعلا وقال تعالى لا تسجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا من ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أخوك أبوك ابنك لا يجوز أن تحبه وتواده لأنه كافر فكيف بمن يدعي أنه لا بد من هذه المواده والمحبة لأن العالم صار قرية واحدة كما يقولون قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المشابهة تورث المواده والمحبة والموالاة في الباطل كما ان المحبه في الباطن تورد المشابهه في الظاهر وسبت ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انه قال من تشبه بقوم فهو منهم قال شيخ الاسلام هذا الحديث اقل احواله ان يقتضي تحريم التشبه بهم وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى ومن يتولى منكم فانه منهم وقد ذكر شيخ الاسلام ان التشبه بالكفار هو اصل دروس الاسلام وشرائعه اي اختفاء معالم الاسلام وصدق رحمه الله وهو اصل ظهور الكفر والمعاصي وصدق رحمه الله كما ان اصل كل خير هو المحافظه على سنن الانبياء وشرائعهم عباد الله اياد الكفار منها ما هو ديني صراحه عيد الغطاس والتصح ميلاد المسيح وفاتى يحذر المسلم من الوقوع في شيء من التشبه باعداء الله يجب ان يعلم ان مشاركه هؤلاء الكفره لا يجوز مطلقا لا على سبيل المجامله لهم ولا على سبيل البحث عن الشهوه كما يفعل بعض عصات المسلمين حين يثارون الى ديار الكفار بقصد حضور تلك الاعياد والاحتفالات وبعض المسلمين يجيب دعوه الكفار لا سيما اذا كان وراء الدعوه مصالح دنيويه في عقد صفقات او معاملات تجاريه فبئس التجاره بئس التجاره اذا كان الانسان يريد ان يربح ولو على حساب غضب الله عز وجل فبئس التجاره ومن العجيب ان بعض المسلمين تعجبه تلك الحفلات فينقلها الى بلاد المسلمين فالحمد لله على نعمه الايمان ونعوذ بالله من الضلاله ومن اعياد الكفار ما كان أقرب من شعائر دينهم ثم تحول إلى عادات واحتفالات عالمية ومن الأعياد التي لها أصلا ديني عيد العمال الذي أحدثه عباد الشجر ثم صار عيدا وثنيا عند الرومان ثم انتقل إلى الفرنسيين وارتبط بكنيسة إلى أن جاءت الاشتراكية وثورة الاشتراكية فنادى الاشتراكيون به وأصبح عالميا فرنسيين ورسميا في كثير من الدول الإسلامية ومن صورة تشبه بالكفار قلب أعياد المسلمين إلى ما يجد أعياد الكفار عيد مبني على طاعة عيد الفطر بعد رمضان عيد الحجة عيد الأرخى بعد شعائر عظيمة هذه أعياد طاعة بعض الجهلة من المسلمين يقلبون هذه الأعياد إلى أعياد مشابهة في أعياد الكفار اعياد المسلمين تميزت بتون شعائرها تدل على شكر الله وتعظيمه وحمده وطاعته مع الفرح بنعمه الله عز وجل وعدم تفخير هذه النعمه في المعصيه اما اعياد الكفار فعلى العكس تماما تتميز بانها تعظيم لشعائرهم الباطلة واوثانهم التي يعبدونها من دون الله مع الانغماس الكامل في الشهوات المحرمه فكيف يتشبه المسلم العزيز بدينه بهؤلاء المنتكسين ايها الاخوه المؤمنون اتبينوا لكل منصف مزعن لاحكام الله عز وجل ان تمه احكاما تترتب على ما سبق بيانه ومن هذه الاحكام وجوب اجتناب حضور هذه الاعياد نعم يخرم حضورها والتشبه بالكفار فيها وهذا مذهب جميع الائمه ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد عليهم رحمه الله اليس هؤلاء هم ائمتنا اليس هؤلاء هم ائمه اهل السنه فاينا نحن منهم قال الصحابي الجليل عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما من بنى ببلاد الاعاذم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامه رواه البيهقي في السنن الكبرى وصححه شيخ الاسلام في الاقتضاء وكذلك ايضا يحرم موافقتهم في افعاله ولو لم يحضر اعيادهم قال شيخ الاسلام لا يحل للمسلم او للمسلمين ان يتشبهوا بهم في اي شيء مما يختص باعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا ايقاد نيران ولا تبطيل عاده من معيشه او عباده او غير ذلك الاجازات والعطل الى اخره ولا يحل فعل وليمه ولا الاهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك بعض المسلمين يبيعون في محلاتهم بطاقات التهنئه وورود التهنئه الخاصه بعيد الكفار واذا قيل له بذلك قال وما شاني ما شائنك اي نعتزازك بدينك انت تعينهم الان على باطل له علاقه بدينهم الوثني الشركي نسال الله العافيه ثم قال شيخ الاسلام ولا الاهداء ولا البيع بما يستعان به انا ذلك لاجل ذلك ولا تمثيل الصبيان ونحوه من اللعب الذي في الاعياد ولا اظهار الدين وبالجمله ليس لهم ان يخطوا اعيادهم بشيء من شعائرهم بل يصوم يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الايام وكذلك ايضا يحرم اهداءهم او اعانتهم على عيدهم ببيئ او شرط بعض المسلمين يجامل يقول اهداني في العيد انت عيدك حق وهو عيد باطل نعم اذا اهداك ممكن ان ترد له هذا الصنيع الجميل ولكن ليس في عيده هو لأن إهداعك في عيده إقراراً له بأن عيده حق هذا باطل كذا يا مسلم تقرر الشرك وتقرر أهل الشرك نفس الله العزي والسلام نعم لا شك يعلق أن المسلم يتأثر لو أهداه كافر حدية بمناسبة عيد الفطرة والأضحى لا فأس أن يرد له هذا الجميل لك ليس في مناسبة مبنية على دين وثني شركي صليبي كما يفعل بعض المسلمين اليوم وبعضهم ربما يفعله جهلا لكن هذه الآيات والأحاديث والنصوف تكفي المسلم إن شاء الله ولا يجوز أن يهنأوا بأعيادهم مطلقا يقول ابن القيم رحمه الله أما التهنئة بشعائل الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق وعلى المسلم أن يترك استثميات والمصطلحات التعبدية الخاصة في الكفار مسك كريم في مهرجان كما مر معنا فهي اسم نعيد وسني عند القدس التشبه بالكفار كثير حتى في اعياد الفطر والاضحى بعض المسلمين انظر كيف يهنمؤون بس الله العافيه والسلامه يقلد الكفار حتى في اسلوب التهنئه حتى اذا رزق بعض الناس مولود يقولون له بالرفاه البنين وهي منصوص على انها جاهليه فهذه الموروثات ايها الاخوه هي نتيجه البعد عن الشريعه وعدم الاعتزاز بها والذوبان في هذا المجتمع الغربي الذي غزم الناس باعلامه ومن المسائل ايها الاخوه لو اهدى ساتر بمناسبه عيده هو هديه للمسلم ارسل طبقا من الحلوى او ما شابه ذلك للمسلم فهل يجوز ان ياخذها المسلم هذه فيها خلاف بين الائمه عليهم رحمه الله واجازها بعضهم لانها ليست فيها اعانه لهم على تعال الكثرين كما اكثر بذلك شيخ الاسلام رحمه الله قلت الناس مثلا الذبائح لانها تذبح على شعائر الكفر لا يجوز ايها الاخوه في الله هذه احكام شرعيه ثابته لا تقبل التغيير لا تقبل التغيير مهما كانت شعار المرفوع التسامح الديني التعامل مع الاخر عدم الاحاديه تجديد الخطاب الديني هذا هراء هذا الهراء الذي يصدر من بعض اهل الاهواء وعباد الدنيا والدينار والدرهم هذا الكلام لا يغير الشريعه ايها الاخوه لن يعدم اصحاب الفكر المنهزم من وجود فتاوى جاهزه تجيز لهم كل ما يشتهون كل ما يريدون سيجدون من يرضيهم بذلك ثم يتلقف هذه الفتوه اعلاميون يكذبون عليها الف كذب لاقناع المسلمين وغير المسلمين ان الاسلام بلغ من تسامحه واريحيته اجازه المشاركه في شعائر الكفر حتى لا نجرح مشاعر الكفر ولا نوصف بالتشدد ولا بضيق العرف ولا بالاغراضيه فالى الله المستكى في زمن الغربه في زمن غربه الدين الذي يقبض على الجمر الذي يقبض على الجمر هو الذي يقبض على دينه يثبتنا على ديننا وان يقبضنا اليه غير مفتونين ولا مبذرين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه على اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد في عباد الله الزلزال العظيم الذي حصل في مطلع هذا الاسبوع فيه من الايات والعبر ما لا يقفى على عباد الله المؤمنين فهو اولا ايه من ايات الله ايه من ايات الله تظهر فيها عظمه الله وقوته وضعك الانسان مهما بلغ به الجبروت والعلم والقوه ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما وهذا فيه رساله للذين يصابون بالاحباط وللذين يظنون ان الكفره المتجبرين لا سبيل الى الخلاص منهم ماذا سيفعلون امام هذا الطوفان وماذا يفعلون اذا قال الله للشيء كن فسبحان من بيده ملكوت السموات والارض ثانيا هذا الزلزال واثاره المدمره هو ابتلاء للمسلمين وتكفير لهم باذن الله وشهاده لهم ان شاء الله لمن مات غرق منهم اما الكثره والفجره فتذكروا انه حصل في يوم الكرب كانوا قد فرغوا من الخموط ومن العهر وبعضهم كانوا عراسا على الشواطئ فأساءهم الامر من حيث لم يحتسبوا لله جنود السماوات والارض وما يعلم جنود ربك الا هو الكفره اتتهم عقوبه من الله الله اكبر في يوم عيدهم الباطل الذي يبارزون الله باقبح المنترات يرقطون على جراقاتنا في العراق وفي فلسطين فارسل الله عليهم هذا الطوفان قال الله تعالى فكلنا اخذنا بزمته فمنهم من ارسلنا عليه حاصبه ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من قصفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون فسبحان الله شديد العقاب وقال تعالى اتامن اهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخافرون ثالثا فبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة الزلازل من أشراف الساعة وهذا فيه مصداق لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم تحري بالمسلمين أن يستفيدوا من هذه الآيات لدعوه غير المسلمين الى دين الله الحق ترابيا كثير من المسلمين تمنى لو كان هذا الزلزال واثاره في البلد الظالم اهلها ولكن نقول ان الله عليم حكيم قال الله تعالى قل فلله الحكمه البارغه وقال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد وما هي من الظالمين ببعيد وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غيره تذيب وذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لایه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نوخره الا لاجل معدود خامسا المناظر المهوله التي راها الناس لاثار هذا الزلزال بعضهم فقد صوابه وتوازنه هذا ايها الاخوه يذكر بيوم القيامه يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات قال الله تعالى يوم تنور السماء مورى وتسير الجبال سيرا وقال تعالى يوم ترجف الراجفه تتبعها الراجفه قلوب يوم اذا وادفت ابصارها خاطعه وقال تعالى واذا البحار فجرت تزمل البحار يهلكه تغلي غليانا وقال تعالى واذا البحار فجرت نسال الله عز وجل ان يغفر لاخواننا المسلمين الذين ماسوا في هذا الزلزال وان يشفي مصابهم وان يجعل ما اصابهم قهورا وتكفيرا كما نساله عز وجل ان يجعلنا من عباده المستعذين ونعوذ بالله من غن من يطغينا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين اكثروا ايها الاخوه من التوبه والاستغفار فان هذه العقوبات ليست بعيده من الظالمين كما سمعتم قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وان تتبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ليس الاستغفار باللسان فقط الرجوع الى الله والتوبه والندم والعزم على عدم الرجوع والصدق مع الله في ذلك ايها الاخوه المؤمنون الذي حصل في الرياض قبل البارحة هذا الأمر المحزن والظاهرة النشاذ ما حصل يجب أن لا يمنعنا من أن نتفائل ونتفائل بأن هذه الفتنة إن شاء الله ستنتهي فتنة هؤلاء الشباب ستنتهي بإذن الله عز وجل نحسن الظنة في الله تعالد أسبابها ونعلم أيها الأخوة أن كثيرا من من كانوا يحملون أفكارا فيها شيء من هذا الفكر انها ولله الحمد زالت وانهم ساثروا بالشخص الذي يطرح لهم بالاسلوب المناسب نحن نتساءل لان هذه الاعمال المثينه على نهايتها باذن الله عز وجل وعلينا ان نحسن الظن بالله مع الاخذ بالاسباب التي تمنع هذه الظاهره ومنها تقوى الله وتعظيم الشرع وتعظيم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على منهج النبوه قال الله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم هذه أي لخوة السمرات طاعة الله عز وجل واستقامة المجتمع وهذه الظاهرة قد تكون عقوبة لنا لأن هؤلاء خرجوا من مجتمعنا ولم نفهم ما توقع ان يحصل مثل هذا في بلادنا لكن الله عز وجل له حكمه البالغه فنسال الله تعالى ان يقطع زابره هذه الفتنه وان يكفينا شر الاشرار وقيد الفجار وجهل الجاهلين اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا عباد الله تحدثنا قبل جمعتين عن الانتخابات ومع الاسف الشديد ايها الاخوه ظهر في الاسبوعين الماضيين ما يند له الجديد سلبيه متناهيه تعالج كثيرين من اخواننا المسلمين وقد بينا ايها الاخوه اهميه المشاركه وذكرنا بوضوح ان التصويت يعني اثبات الوجود يعني اثبات الوجود قبل كل شيء عدم التصويت يعني القبول بان نكون جميعا متجاهلين بان تكون يا اخ المسلم انت متجاهل وان نرضى اذا لم نصوت بان تزوب الاغلبيه في الاقليه وربما مثل مجس معكم أيها الإخوة المؤمنون من لا تريدون ولا تتوقعون وكل مننا على ثغر فلا يؤسى الإسلام من ثغرنا يا إخوة ما الذي يمنعك يا أخي المسلم تقول أنا غير مبتنع بأن سيكون هناك و... هذه قضية أخرى الآن أنت الآن تصوّث لتثبت أنك موجود بعض الناس يظن أن التسجير صعب وسيحقق معه ويحتاج الى وثائق وصدوق وشهود فالامر سهل كل هذا لا تظنه يا اخي لا ياخذ الامر الا دقائق معدوده ويكفي ان شاء الله بطاقه الاحوال فقط ويا ليس كل جماعه مسجد لو ذهبوا سويه بعد صلاه المغرب مثلا او العشاء وعلينا جميعا يا اخوه ان نتواصى ونتعاون ويذكر بعضنا بعضا قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وقد تبقى من الايام الى نهايه شهر ذي القعده فلا تزال الفرصه قائمه وفق الله الجميع لما يحب و يرضى وجعلنا جميعا هداه المهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الطغاة والكافرين ودمر سائر اعداء الدين اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم وحد صفوفهم اللهم قو عزائمهم وردت على قلوبهم وانزل عليهم نصرك المؤزر انت على كل شيء قدير اللهم عليك بمن اعتدى على اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلا ان تختف بجيوش الحفار وَأَن تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ خَاسِرِينَ وَأَن تَجْعَلَ سَيِّدَهُمْ فِي نُصُورِهِمْ إِنَّكَ السَّمِيعُ الْقَرِيبُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ